مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْحَقَّ من رَّبِّهِمْ كذلك يضرب الله لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ۚ إِلَىٰ لَقِيتُمُ النَّبِيَّ فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۖ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يَقُومُونَ مِنَ, من بعد وإما حتى تضع دَعَاةً لِّلْخَيْرِ ذلك ولو يشاء الله لن منهم ولكن يغلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يطل أعمالهم سيحديهم ويصلح بالهم سيحديهم ويصلح بالهم ويدخلهم وجنة عرفا لهم يا أيها الذين آمنوا الله ينصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعشى لهم عذاب لا لهم ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحط عذاب لهم أَفَلَمْ يَشْيِرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْضُوُوا إِذَا كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تَمْرَ الْلَّهُ عَلَيْهِمْ مُنْكَافِينَ حَتَّى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أن الكافرين لا مولى لهم إن الله يبقل الذين آمنوا عمل الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناه فلا ناصره أفمن كان على بينة من ربي فمن زين له سوء عمله واتفعوا أهواءه أهواء مثل الجنة التي وعد المبتقون فيها أنهار غير فيها أنهار من ماد غير آسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من حمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل التمرات ومغفرة من ربهم ومن هو خالد في النار وسقونا حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا سرجوا من عندك فقالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم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 تورذ ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلباكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا لو לא نزلت شورا فإذا أنزلت شورا مختمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم نرج قائِتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ يَنظُرُونَ هٍذَاكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمُحْيَى فَعُلَاءَ لَهُمْ قَاعَتُونَ وَقَوْلُهُمْ مَعْرُوْفٌ وَإِذَا عَزَمَ الْأَمُوْرُ فَلَوْ كان هَلَكَ كَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَأَلْعَشَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَن تُسِدُّوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن ثم على قلوب أبصارها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبيح لهم هداة الشيطان سوّل لهم الشيطان سوّل لهم وأمنا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرئوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأجبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أخط الله وكرهوا رضوانه فأحفظ أعماله أن حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أبغانهم لو نشاء لأرينا فهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن صمي والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله وشاكوا الرسول بعدما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيخبط عن ما لهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا ما إن الذين كفروا وصدتوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون والله ماكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ونهب وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَصْدُقُوا يُغِثْكُمُ جُندٌ مِّنَ اللَّهِ لَا يَسْأَلُونَكُمْ أَمْوَالًا ۚ يَسْأَلُونَكَ فَيَسْتَغْفِرُونَ لَكَ ۗ وَيُخْرِجُونَ أَغْنِيَاءَ مِنْهُمْ ۚ أَمْ نَكُمُهَا إِلَّا ادَّعَوَنَا لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِتُنْفِقُوا فِي اللَّهِ ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله غني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبد القوم غيركم لا يكونون امثالكم